Tak ada yang mengganggu saya, kejahatan yang mengancam saya, tiada yang dapat mengalahkan saya. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, اتسيل من وائي وسنمضي من دون طول الحب يسود فالله الودود حتما سنعود حتما سنعود والحب يسود طفل يسائل من ما يقتلنا ما ذنبنا أطفال يؤمن يؤمن أحاطنا قهر يقيدنا فكوا لنا الأغلى العزمي غدا كالخيل يمضي ولئن عثرت قدمين ستزين سنمضي من دون قيود الحب يسود فالله الودود حكما سنعود حكما سنعود والحب يسود الله أكرمني لما سمت حليتي سأصنكرار Up to the summer band, студ there is a يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه الرب لا شك ينصره عزبي غدا كالخيل يمضي ولئن عثرت قدمي ستزيل Kuai, dan kita akan melangkah ke